بسم الله الرحمن الرحيم سبحان, سبحان الذي أتوا برده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك Surah <laughs> al إذا جاء وعد أولا ما عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفروض And na <laughs> na وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألدلناه طائرا في عمته ونخرج له باب نفسك اليوم عليك من تلا ابنما يهتني لنفسي ومن ضل فانما بن علينا ولا تجروا فتقوا فينا فحقا لنا القول فذمونا تدميرا وكم أهلتنا من القرون من بعد موح وكفى بربك When you Oh, wow. wow. فَلَوْ مَا جَنَّ خَلْدٌ لِمِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ كَمَا رَبَّ يَالِ أَعْلَمُ بِمَا فِي وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ امْتِغَاءَ رَقْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَرْمُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَرْشُطْهَا كُلَّ الْبَسْكُرُ وَلَا تَرْشُطْهَا لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد إن لكن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان فطأا كبيرا ولا تقرب الزنا إنه كان فاقشة قال الله, الله إلا ومن قتل مذوبا فقد جاء لوليه سلطانا فلا ان السمع البصر والفؤاد كل أولئك كان عمه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرخا إنك لن تفرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئا ربك مكواها ذلك إنما ألقى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلى من غاية لها قرفة في نممنو من ملخورا أبا كُلّ <تصفيق> تَكُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، وَلَقَدْ صَرَّقْنَا بِهَا الرَّحْمَةَ. وَكَانَ حَلِيماً غَفُوراً وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ بَعْدَنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاباً مستوراً وَجَعَلْنَا تربك بالقرآن وخدمه ولا نحن أعلم بما يصدلون به إلّا يصدلون إليك وإذهم نجوا. إلّا يصدلون إليك وإذهم نجوا إلّا يقول الظالمون إن تبت. ولا فما يستطيعون سبيلا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاه انا لم يوتون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او خديدا أو خلقا مما يكبر فيها فسيقولون من يُعِيدُنَا قل الذي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مره فسينجبون إِلَيْكَ رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد وقل لعبادي يقولوا التي أحسن إِنَّ الشيطان ينزغ بينه إن الشيطان كان للإنسان عذوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يجأ يرحمكم أو إن ما شاء وما أرسلناك له. كان محضورة وإن من قريت إلا نحن لكونا قبل يوم القيامة يوم يذبوها دبا شديدا كان ذلك في الكتاب. ولمُبِعَّ وَمَا نُسِلُّ بِالآيَاتِ إلَّا تَقُولُ فَوَإِذْ لَكَ إِنَّ رَبَكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا دَعْنَا الرُّؤْيَةَ التي أَرَيْنَاكَ إلَّا فِتْنَةً والشجرة المرونة في القرآن ونخوفهم فما يجيدهم إلا قبيانا كبيرا وإن قلنا للملائكة ازددوا لآدم فتجدوا إلا إبليس قال فتجدوا إبليس قال أسكر لمن خلق <تصفيق> تطينا <تصفيق> قال أرأيتك هذا الذي كرمت <متبع> علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته من تبعك منهم فان جندنا جزاؤكم جزاء موفورا واستفسر من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وجارفهم في الأموال والأولاد وعلم وما يعدهم الشيطان إلا هو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغون البقر كان لكم رقيما وإذا مسكم الضر في البحر ظن أن تلون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعطتم وكان الإنسان أفأمنتم أن يخصب بكم جانباً بر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً أمنتم أن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 من خلقنا تبدينا يوم ندعو كل أناس بامامهم يوم ندعو كل أناس بامامهم فمن أُتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في آله أعمى فهو في الآخرة أعمى وعظا سبيلا وإن كادوا ليفتلونك عليلا وَإِلَّا اتخذوك غنينا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن أذقناك ظرف الخيات وظرف مَا ثم لا تجد لك علينا وإن كادوا ليستفزونك من الْأَرْضِ ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تهد لسنتنا تقولينا أقن الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتأدل به نافله لك وسائل يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل نصر الترو وأخرجني مخرج نصر الترو مخرج نصر الترو جعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واخرجه مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقا وَنُنَزِّلُ من الكتاب و اذا انعمنا على الانسان اعرض و ما بجانبه و مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شركلتي فربكم اعلم بمن هو انتم وَيَشْأَنُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الرُّوْخُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيتُمْ من الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَقِنْ شِئْنَا